الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد في يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر شوال من سنة ستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد أهل الحديث والأثر هذه قراءة في كتاب سور السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين وهذا هو درس الأول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه بداية لعادة المستوى الأول من مستويات معهد أهل الحديث والأثر للمرة الثالثة ولله الحمد والمنة ونسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والسداد فيما نقول وإن شاء الله هذه المرة لأن أكثر الإخوة من غير العرب سيكون الشرح بطيئا نوعا ما ونفتح المجال للأسئلة لمن لم يفهم شيء إن شاء الله لأن بعض الإقرب ما يشك عليه شيء هو رجع البيت لا يستطيع او يجد صعوبه في يعني القاموس وشيء من هذا نعم لا بس نعم لا هذا وكما سمعت من هذه الكراءة في كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى الملقب بإمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله وقد لقب بهذا اللقب لما وفقه الله تبارك وتعالى للثبات على الحق في فتنة خلق القرآن لما راد الحاكم في زمانه أن يحمله على القول بأن القرآن مخلوق فأبى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وثبت في هذه المحنة العظيمة وأخذ بالعزيمة وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فخرج من هذه المحنة بلقب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله والإمام أحمد إمام عظيم من أئمة السنة جمع الله له بين الفقه والحديث مما يتميز به مذهب الإمام أحمد رحمه الله عن غيره من المذاهب أنه جمع فيه بين الفقه والحديث يعتمد على الأحاديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا وفق لفهم هذه الأحاديث والدعوة إليها وهذه أعلى مرتبة في العلم كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن مثل ما بعثا الله عز وجل به من البينات والهدى وساق النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس عند نزول الوحي عليهم أرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا وهذا مثل من حفظ الحديث ولم يفقه معناه وأرض أمسكت الماء وأنبتت العشب وهذا مثل الفقهاء المحدثين الذين حفظوا السنة وفهموا معانيها وأرض لم تمسك ماءا ولم تنبت عشبا وهذا مثل من لم يحفظ السنة ولم يفهمها والعياذ بالله فالإمام أحمد رحمه الله جمع بين الفقه والحديث وهذا غاية ما يصل إليه العلم وقد بدل جهده جهدا بدل جهدا عظيما في تحصيل العلم حتى أنه قيد له إلى متى وأنت تطلب العلم قال من المحبرة إلى المخبرة من المحبرة إلى المخبرة فطالب العلم لا ينقطع أبدا عن علمائه وشيوخه حتى ولو أنه تصدر للناس يوما ما فعليه أن يستمر في طلب العلم لأننا مهما أوتينا فقد قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليل الإنسان يجتهد وطالب العلم أيها الإخوة عبادة من العبادات من العبادات ولابد في العبادة أن يتحقق فيها شرطين أن يتحقق فيها شرطين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد في طلب العلم أن يخلص الإنسان نيته وذلك بأن ينتوي بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسه ويدعو ربه عز وجل أن يوفقه للعمل بالعلم ينتوي الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه لأن الإنسان نزل من بطن أمه كذلك قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فطالما وأن الأمر كذلك فإنه ينتوي بطلب العلم ليس المباهاه وليس المجادلة والجدل بالعلم أو على الناس في بالعلم وإنما ينتوي رفع الجهل عن نفسه وأدعوا ربه عز وجل أن يوفقه للعمل بهذا العلم وإلا فقد جاء في صيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة رجل حفظ القرآن وعلمه الناس رجل حفظ القرآن وعلمه الناس هذا أول من تسعر به النار يوم القيام ورجل قاتل حتى قتل ورجل قاتل حتى قتل ورجل أنفق في وجوه البر فيبعثهم الله عز وجل فيقول الأول أي عبدي ماذا عملت بكتابي يقول يا رب قرأت كتابك وعلمته الناس يقول الله عز وجل كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قرأته ليقال قارئ وعلمته الناس ليقال عالم قد قيل ثم يؤمر به فيصحب على من خره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم وهكذا يفعل بمن قاتل في الجهاد ولكن لغير الله ومن أنفق ولكن لغير الله ولما بلغ ذلك معاوية ابن أبي سفيار رضي الله عنه بكى وقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام حذر من طلب العلم بغرض الجدل والجدال أو المباهاه فقال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به العلماء يعني يجادلهم أو يجاري به السفهاء فالنار النار يعني النار تنتظره النار تنتظره والعياذ بالله وكما قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله فلا بد ايها الاخوه من اخلاص النية لله لان طريق العلم طريق شاق وطريق لا ينتهي إلا بالموت وطالما ان الامر كذلك فلا بد اذا من مجاهده النفس على الاخلاص لأن الرياء ياتي في الهل قد ياتي الانسان ويتعلم الشيطان لكي يفسد عليه نيته ويبذل جهدا عظيما ولا يكون هناك أثر لعلمه والعياذ بالله في الناس لأنه ربما لم يكن مخلصا لله عز وجل في طلب العلم وعلى ما يقوله بارك الله فيكم أن طلب العلم أعظم من نوافل العبادات فلو أنه تعارض طلب العلم مع قيام الليل مثلا فإن العلماء يقدمون طلب العلم على قيام الليل لولا الإنسان ليس عنده وقت بالليل إلا ساعة هل الأفضل أن يقوم الليل أم بالصلاة أم يطلب العلم فيه الأفضل أن يطلب العلم لماذا لأن النفع في طلب العلم نفع متعد للغير أما الصلاة فنفعها مقتصر على على صاحبها. وعند الأولماء أن النفع المتعدي غالبا يكون أفضل من النفع الخاص فلما كان طلب العلم نفعه متعدن كان أفضل من قيام الليل كان أفضل من قيام الليل وكما أسفت أنه لا بد من الإخلاص وأيضا لا بد من المتابعة للسلف الصالح في كيفية طلب العلم وذلك بأن يكون كتابك سلفيا وأن يكون شيخك سلفيا وأن يكون منهجك في التلقي منهج السلف الصالح كتابك سلفي والحمد لله فكتابنا هو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة في زمانه الإمام رحمد رحمه الله وأيضا لابد أن يكون شيخك سلفيا وذلك بأن يكون قد تلقى العلم عن أهله وأخذ العلم عن أهله لأنه لابد أيها الإخوة لمن تصدر الناس أن يكون له سند في العلم أما نجس الإنسان ويتعجل قبل أن يتأهل هذا يأتي بالعجائب والغرائب إذا جلس وتصدر دون أن يطلب العلم علىه وبعض الناس ربما ذاب إلى عالم يطلب تزكية بمجرد مجالسه فيقول العالم هذا الرجل سلفي فيظن أنه بذلك من حقه أن يدرس العلم لا ليس معنى أنك سلفي قد تكون من عوام السلفيين ولكن لست أهلا للتدريس ذلك يقول لإمام مالك رحمه الله ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي سبعون من أهل العلم أني أهل لذلك يعني للتصدر ولتدريس الناس ولابد أن يكون منهجك في التلقي سلفيا وذلك لأن تبدأ بالمختصرات فتضبطها جيدا تضبط في كل فن مختصر أو مختصرين أو ثلاثة ثم تنتقل بعد ذلك إلى المتوسطات ثم تقرأ في المطولات وحينئذ لا يكون عليك خوف إن شاء الله أم إذا أراد لساء أن يقفز بسرعة إلى المطولات دون أن يبدأ بالمختصرات فهذا غالبا لا يستمز لا يستمز ومن حرم المتون حرم الوصول لا يصل إلى قعل العلم وإلى باطن العلم وإلى تأصيل العلم إلا عن طريق هذه الأصول المختصرة وهذا الكتاب أصول السنة لإمام أحمد رحمه الله عبارة عن خمسين أصل من أصول السنة جعل الإمام أحمد طريقا لمن أراد أن يسلك سبيل السنة والجماعة والذي يخالف في هذه الأصول يعد مبتدعا على غير السنة والسبيل هذه الأصول لا يصح الاختلاف فيها ليست هي مسائل الفقهية مبنى على فهم الأدلة وإنما هي أصول أجمع عليها السلف ليس بينهم فيها خلاف ولذلك لا بد أن يعتقدها الإنسان وان يفهمها وأن يعيها جيدا لأنه لا اختلاف بين العلماء في هذه الأصول ولا إما غير إمام أحمد كلا لكاء مثلا في شرح أصول الاعتقاد وابن بطة في الإبانتين وكذلك الأجلز في الشريعة ذكر أصول أيضا للسنة والعلماء مقل ومستكثر في ذلك وهذا الكتاب من النوع المختصر ولذلك بدأنا به في هذا المعهد الذي نجد الله أن يكون مباركا وأن ينفع الله هذا جل به في الآفاق في العباد والبلاد فهذا الكتاب من النوع المختصر ولذلك ضمنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى خمسين أصلا فقط من أصول أهل السنة ولكنها أصول مهمة جدا لا يستغني عنها طالب العلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام هذا و... عندكم جميعا يوجد البسمنة وهكذا لابد من البداءه من البداءه بالبسمله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح المصنف كتابه بذلك اقتداءا بالكتاب العزيز كما قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكتب العلم والرسائل لا بد ان تفتتح بالبسمله وفي السنه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله قريشا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم فيشرع البداءة بالبسملة في المراسلات وكذلك في الكتب العلمية والمؤلفات والمصنفات العلمية يبتلع فيها بالبسملة ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم إلا ويبتدى فيه بسم الله الرحمن الرحيم والباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم بالاستعانة يعني أبدأ بكوني مستعينا بسم الله الله علم على الذات إلهية لا يصحى يتسمى بها أحد غيره سبحانه الرحمن الرحيم <تصفيق> إسمان عظيمان من اسماء الله عز وجل منهما صفة الرحمة وتنازل علماء أيهما أهم وأيهما أخص الرحمن أم الرحيم والمختار أن الرحيم أخص من الرحمن لأن الله عز وجل قال بالمؤمنين رحيما فقدم الجار والمجود على الاختصاص نعم قال الشيخ الامام ابو المضفر عبد الملك ابن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ ابو عبد الله يحيى ابن ابي الحسن بن قال اخبرنا والدي ابو علي الحسن ابن احمد بن الله ابن البنا قال اخبرنا ابو الحسين علي ابن محمد ابن الله ابن بشران المعدن قال انبانا عثمان ابن احمد بن قال حدثنا ابو محمد الحسن ابن عبد ابن ابي العنبر قراءه عليه من كتاب في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومئتين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال بكنيس وهي بلدة قريبة من دميات في مصر نعم قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول هكذا رحمه الله رضي الله عنه عندك رضي الله. أخرك ما مشكتها نعم, نعم. قال سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول نعم هكذا هذه الرساله ايها الاخوه لله الحمد والمنه صحت نسبتها للامام احمد رحمه الله تعالى وقد ذكرها هو رحمه الله تعالى وقد ذكرت بهذا الاسناد الامام احمد من طريق عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت ابا عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول فالرسالة ثابتة صحت نسبتها للإمام احمد رحمه الله تعالى لأن عبدوسا هذا ابن مالك العطار ممن يروي على الإمام احمد رحمه الله تعالى والإسناد لا بد منه في العلم لا بد في, في العلم من إسناد وكما قال السلف لو ذا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابش لو ذا لخطبت الزنادقة على المنابر والزنديق هو المنافق وقيل منكر الشرايع وهي كلمة فارسية معناها المنافق الذي يبطن خلاف ما يظهر أو الذي ينكر الشريعة والعياذ بالله ف فصحت نسبة الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله بالإسناد إليه والإسناد من الدين قال كما قال الإمام محمد بن سيرين إمام أهل زمانه رحمه الله قال إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لابد من الإسناد في العلم نعم أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا قال شيخنا يعني عبدالعزي بن عبد الله الرجحي الأصل ما يبنى عليه غيره والسنة السبيل والمنهاج والطريق انتهى كلامه وقد قال الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل وقال النبي صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم سنة الله في الذين خلو من قبل يعني السنة هنا السبيل والمنهج والطريق لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرق وسبل من كان قبلكم فإذا أطلفت كلمة السنة في كتب العقيدة والمنهج فالمراد بها السبيل والمنهاج أما إذا أطلقت في كتب الفقهاء فالمراد بها مرتبة دون أقل من الفرض أو الواجب وإذا أطلقت في كتب المحدثين فالمراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير القول قوله والفعل فعله والتقرير كان يرى صحابيا يفعل شيئا ويقره على ذلك ويقره على ذلك فهذا يكون من السنة ما تبت عن النبي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا معنى سنة النبي عليه السلام عند أهل الحديث أو عند المحدثين أما عند الفقهاء هي مرتبة دون الفرض وعند في كتب العقيدة والمنهج المراد بها السبيل وطريقة أهل السنة والجماعة والسنة ضدها البدعة والبدعة كما ذكر الشاطبي رحمه الله من يعرف البدعة؟ نعم نعم البدعة لغة هي مرزة على غير مثال نعم البدعة جثو اللغة ما كان على غير مثال كما قال الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل قال الله لنبيه عليه السلام قل يعني يا محمد عليه السلام ما كنت بدعا من الرسل يعني لست بأول رسول وإنما سبقني رسل من قبلي وكما قال, وكما قال الله عز وجل أيضا بديع السماوات والأرض يعني خلقهن على غير مثال سابق فالبدعة في اللغة معناها ما كان على غير مثال والتفريق بين البدع اللغوية والبدع الشرعية مهم جدا إذن البدعة في اللغة ما كان على غير مثال سابق وذليل هذا التعريف قول الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل ما كنت بدعا من الرسل وقوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض يعني خلقهن على غير مثال سابق وأما استلاحا أو شرعا فالبدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بها أو بالسير عليها أو سلوكها المبالغة في التعبد لله تعالى تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى إذا حينما نقول طريقة في الدين هذا يخرج الطريقة في في الدنيا فهذا المكرفون وهذا التلفون وهذا الحاسوب لم يكن موجود زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من جهة اللغة هو بدعة أم ليس بدعة بدعة ولكن هل هو ضلالة لا انما البدعة الضلالة بدعة في في الدين يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى ولذلك قال لهم ممالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة عليه السلام لأنه ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليهود حسبونا على هذه الآية كما في الصحيح أنهم قالوا لعمر رضي الله عنه إن في كتابكم لآية لو أنزت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا قال عمر وما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم فقال إني أعلم متى نزلت وأين نزلت نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة فاجتمع لها شرف الزمان في مواسم الحج في يوم عرفة وشرف المكان وهو العقوب بعرفة منسك بل هو أعظم مناسك الحج مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فالبدعة في الدين كلها ضلالة وأما ما ذكره بعض الشافعية والعزو بن عبد السلام أيضا من أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما ليس بحسن فهذا الكلام ليس بصحيح بل هو خطأ خطأ المحض وإن قال به بعض العلماء من الشافئية وغيرهم لكن هذا القول خطأ لأنه مصادم لما جاء في صيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال هذه هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هكذا قال الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل من ألفاظ الشمول والعموم الذي يقول هناك بدعة ليست ضلالة وهي حسنة لا بد أن يأتي بدليل خلال هذا النص وقد حارب السلف البدع في الدين حتى ولو كانت في شيء يسير في اعين الناس ابن الله عنه لما جاءه رجل وقال إن في المسجد قوما يقول لهم رجل سبح الله 100 فيسبح يعني جماعه احمد الله 100 فيحمد يكبر الله 100 فيكبر فجاب ابن مسعود الله عنه وكان يلبس البورنس فلما جاءه المجلس رفعه عن وجهه وقال أنا ابن أم عبد أيها الناس أو أنتم على ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا ننسبع الله ونحمد الله ونكبر الله لماذا تشدت هكذا قال وكم من مريد للخير لم يبلغه يقول الراوي فرأيناهم يقاتلون يوم النهروان يعني امتدت بهم البدعة حتى قاتلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فالبدع قد تبدو لك صغيرة ولكن مع الوقت تنتشر وتكبر فأولئك بداء بدعتهم أنه يسبحون جماعة ويحمدون جماعة ويكبرون جماعة وهذا من البدع ثم انتقل به الأمر إلى أن قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك البدع لا تحتقرها لأنها تصير كبارا ولذلك علماء أول ما تظهر بدعة يقطعونها ويحاربونها لأنها تنتجت في الناس وتكبر وتعظم في أعينهم إذا سكت عليها أهل عين وأعظم أسباب انتشار البدعة الجهل وسكوت أهل الحق عنها. فإياك يا أخي أبدا أينما كنت وحيثما رحلت وحيثما وجدت وجدت بدعة لا يقبل لك خرار ولا يهل لك فعام ولا شراب إلا إذا ذهبت بها وأبعدتها على الناس وحذرت الناس منها لابد لأن البدعة أشد من الكبيرة وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في مداخل الشيطان إلى القلب الشرك بالله فإن عز الشيطان عن ذلك أوقعه في الزنا الخمر القتل من البدعة البدعة بعد الشرك مباشرة يقعه في البدعة فإن عجز لأنه من أهل العلم والإخلاص فإنه يقعه في الكبائر فإن عجز يقعه في الصغائر فإن عجز لا يتركه ايضا يشغله بالمفضول عن الفاضل الشرك الكبيرة الشرك عفوا البدعة حسنت ما الذي قال البدعة أنت حسنت حسنت خليت مصاصحة الشرك البدعه الصغيرة يشغله من المفضول عن الفطره ولذلك قال لعنه الله قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين قال الشافعي فبعزتك لهو أجمعين اجمعين عبادك منهم المخلصين فلهذا بدا نستفي مجاهده هذا اللعين ابليس لعنه الله مصور السنة في عندنا عندنا يعني نحن أهل السنة والجماعة وأهل السنة اطلق عليهم أهل السنة لا يعرفون باسم ولا بشيء مخالف للسنة وإنما يسموا بأهل السنة لأنهم التزموا السنة علما وعملا ودعوة وصبرا في سبيلها لا تظن أن الثبات على السنة أمر هيين لا هذا أمر يحتاج إلى مجاهد للنفس كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس, على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل خمسين رجل منكم قالوا منا يا رسول الله قال نعم بل منكم تمسك بالسنة في آخر الزمان يكون له مثل أجر خمسين صحابيا وهل يعني ذلك أنه أفضل من الصحابة لا كما سيأتي بيانه ان شاء الله فأهل السنة سموا بالسنة لالتزامهم بالسنة أما المعتزل مثلا سموا بالمعتزل لأنهم اعتزلوا مجالس أهل السنة منهم الحسن بصر رحمه الله والخوارج سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على ولاة الأمور والقدرية سموا بذلك لأنهم ضلوا في باب القدر وهكذا أما أهل السنة والجماعة فلا ينسبون إلا للسنة وسموا بالجماعة لأنهم يدعون إلى الاجتماع والألفة حول ولاة أمورهم من العلماء والأمراء فمن أميز ما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للسلاطين والولا بررة كانوا أم فجارا مما يتميز به أهل السنة من الذي يدعو للسيسي في الجماعات التبليغ يدعون له يدعون عليه الإخوان يدعون له يكفرون حزب النور يدعو له في خطبهم في وعظهم لا الجهاد الجماعة الإسلامية لا لا يدعو له إلا أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه وأن يجعله سيفا مستطا على الخوارج خاصة وأهل البدع عامة وأن يملأ قلبه وفؤاله سأل الله الحي القيوم الذي يقلب القلوب والأبصال أن يملأ قلب عبد الفتاح السيسي رحمة على أهل السنة وأن يجعله معيلا لهم وناصرا لهم ومؤيدا لهم وأن يجعله لهم في الخير وقدرة لهم في الهدى والرشاد لا تجد يدعو للولاة إلا أهل السنة كما قال لمنبرمهان رحمه الله في كتابه السنة إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعا وإذا رأيت الرجل على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله هذا ما يتميز بها للسنة والجماعة عن غيرهم فسموا بالجماعة لاجتماعهم حول ولاة أمورهم الذين عمل الله بطاعة فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم واولي الامر عند اهل السنه العلماء والامراء يضيعون دماؤهم وامراؤهم الا في معصيه الله سبحانه وتعالى اذا السنه في كتب المنهج والعقيده المقصود بها السبيل والطريق وهذا معنى السنه لغوه وهذا معنى السنه في اللغه فالسنة لغة معناها السبيل والمنهج والطريق عندنا يعني أهل السنة المتمسكين بمذهبهم وسمي نفسك ما شئت المهم هل أنت حقا ملتزما بأهل السنة يعني حزبية الإسكندرية لما سمت نفسها المدرسة السلفية بالإسكندرية حينما نسأل هذه المدرسة السلفية هل درستم يوما كتاب وصول السنة للإمام أحمد هل تعرفون كتاب اللالكائي شرح وصول الاعتقاد هل تعرفون الإبانتين لابن بطة هل تعرفون كتاب الإسماعيلي كتاب الصابوني هل لا يعرفون هذه الكتب فكيف يكونون على منهج السلف إذا كان أول خطوة على طريق السلف أول شيء أنك تتعلم تتعلم <تصفيق> إذا لكي تكون سلفيا بحق على الجادة أولا تتعلم ومعما وجدت يا أخي صعوبة لابد أن تصبر كما صبر السلف من قبلك لابد أن تصبر تقول <تصفيق> أنا لا أفهم هذه المرة لا تفهم ممكن بعد عشر مرات تفهم ودع الله ابن تيمية رحمه الله كان إذا أشكد عليه مسألة يمر واجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فاهمني رحمه الله هو الملقب بشيخ الإسلام يستعصى على الإنسان الفاهم لا هيئس لا اجلس اجلس اجلس فإن هذه رياض من رياض الجنة كما قال النبي عليه السلام إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر والملائكة يتنادون هلموا إلى حاجتكم كما قال النبي عليه السلام إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر فإذا رأوها أو هلموا إلى حاجتكم فمجالس الذكر تتباهى بها الملائكة ويذكر الله عز وجل بها العباد في الملأ أعلى حيث جبريل وميكائيل والملائكة ومن ذكرني في الملأ ذكرته في ملع خير من. فيا أيها الأخوة قد يجد خوصا إخواننا من غير العرب فلذي الإنسان صعوبة في الفهم اصبر اصبر ولا تفر وتهرب كن رجل أسد اجلس وسر ربك الفهم وسر ربك أن يعينك على أن تفهم أصول السنة وأن يعينك أن تصبر حتى ينتهي الكتاب وتختبر فيه نحن الآن بدأنا ما شاء الله أبو سلام يقول يفتح الدول التالي لمسجد مشواخد إخوة طيب وماذا ما الذي سيختبر في وصول السنة من من الذي عنده نية أن ينتهي من الكتاب ويعمل به ويدعو الناس إليه ويصبر على الأذى في سبيله ويرفع الجهل عن نفسه لابد أيها الإخوة وأنتم رأيتم حينما جاءت الفتن ثبت الله عز وجل فيها رجالا ثبت الله عز وجل فيها رجالا درسوا العلم عن أهله وأما غيرهم وإن كان قد ذع وانتشر كلامه في الناس لكنه سقط في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا منه من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا الفتنة في ترك السنة وهؤلاء قالوها في حرب الروم يعني في بل الأصفر قال مرافقول نخشى ان نفتن بنساء الروم فاذا لنا يا رسول الله في ترك الجهاد ومنهم من يقول اذلني ولا تفتني يعني بنساء بل الاصفاء الروم قال الله الا في الفتنه سخطه وان جهنم ملعوطه بالكافرين الفتنه تكون في ترك السنه وعدم الدعوه اليها لا في الدعوه اليها نعم قد ابتلى كل عنك مجنون أهبل وهو شباين حاجة لا بأس الحمد لله طالما أنك تقول بقول أحمد قول الشافعي قول مالك قول سفيان قول الأئمة قول الصحابة من قبلهم وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبلهم جميعا الحمد لله تثبت يا أخي تثبت تثبت بارك الله فيك مهما لقيت مهما لقيت كيف لو مات أحد الآن هو الناس السنة أو يعمل بالسنة أو يبتلى فيصبر في سبيلها الحمد لله خير على خير نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على سنة النبي حتى نلقاه سبحانه وتعالى هو راضي نعم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوقت يتمصف نعم طيب لعلنا فإن شاء الله هذا هو الأصل الأول قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السلطة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنا هذا هو الأصل الأول الأصل الثاني والاقتداء بهم أول أصل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد لا يدعو لمذهب الحنابلة الذي هو إمامه ولا يدعو لنفسه إنما التمسك ما كان عليه الصحابة وسوف نفصل القول في ذلك إن شاء الله في الدرس القابل إن أحيانا الله عز وجل <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ففي يوم الثلاثاء الموافق لثاني عشر من شهر شوان لسنة ست من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي مسجد أهل الحديث والأثر جعله الله عامرا بالكتاب والسنة سائرا على منهج السلف الصالحين إلى يوم الدين نبدأ في قراءة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخ نبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى واثر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين قال الشيخ رحمه الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد